وَسِعَ كُرْسِيُهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُدُهُ حِذُّهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد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 اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملت عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمد عبدك ورسولك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 أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أصبحنا وأصبح المنك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره وَنُورَهُ وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاف ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وسنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله وأتوب إليه أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلقه সলিম ওবারিক মোহাম্মদ অলি মোহাম্মদ কম্লসার ইবরাহি ইবরাহ ইমিদম